وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أعينهم في غطاء عنهم ذكرى وكانوا لا يستطيعون سماع أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَخْذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سحيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك وكفروا بآيات ربهم ونقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوه قوله وزنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي